وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه قوله ثلاثة رط ثلاثة رجال عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته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 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله زاد في رواية وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموهم سلمة، وفي رواية سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف غلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد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 وجميع صحابته بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إخوة الإيمان في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مباركة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مسجده الشريف نحن معكم في قناة سنة النبوية من المملكة العربية السعودية والتي يشرفها أن تنقل لحضراتكم في هذه الأثناء شعائر أذاني وصلاة العشاء لهذا اليوم الجمعة الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم وتسليم فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان في كل مكان كما نشاهد في هذه اللحظات مآذن المسجد النبوي الشريف والتي تقف شامخة عظيمة مهابة يرها كل من أقبل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويستبشر برؤيتها من مكان بعيد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 ثم لم يجد إلا أن يستهم عليه لاستهموا وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وأجره مثل أجر من صلى معه أليس هو الذي ذكرهم بالصلاة ودعاهم إليها وما هي إلا لحظات يسيرة ويصدح المؤذن محمد صالح الأنصار أحمد صالح الأنصار بالأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر Bar Allah Allahu Akbar Allah Ashhadu Allah Allah Allah Aishhadu an la ilaha illallah Aishhadu anna muhammedan rasul Ashaadu anna muhammad rasoolu Hayya ala al Hey!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 بهذا الأذان إخوتنا الكرام الذي رفع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية المنورة معلنا دخول وقت صلاة العشاء لهذا اليوم الجمعة الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لمانع لما أعطيت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 ونعوذ بالله من شر كل ذي شر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 استغ استغ الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن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 فتَقَطَّعُ وَأَمرَهُم بَنَهُم زُبُرَ كلُلّ حِزبٍِ بِمَا لَ لديَيْهِم فَرِحون فَذَظْهُم فيِي غَمرَةِهِم حَتَّاحين أَيحسَبُونَ أَن م مَ نُمِدُّهُم بِهِمِم م لِبَنين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 ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله اكبر الله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 لا يكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل فِي في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها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 بكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين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 ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اَم تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ الله اكبر الله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 الله أكبر الله أكبر gou bang wou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 Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar Allahu ekbar Allahhu Akbar Allahhu Akbar Allahhu Akbar Allah